إنه حكيم عالم Come on, I'm <laughs> sure. أَمُّ الْبَيْنِ مَسُوءَ الْأَمْرَ هو من هو من قومنا Oh, oh, oh, oh. وَأَبُو لَيْلٍ مَا رَقَبًا with